كل شيء معظة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة ومر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم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 هو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيله، اتّقزو وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم. وَقَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ